متدد قرعنا اصحاب الغدير والسادات مستجيرا بالمجيب انحنت اعمده العرش له هبت ان نملك وسطك تهت الأخلاق وحين معان واستحالت حالة العاد لهجي صبت الآفق قيطا أحمران وعيون الشمس ما عادتني رجفت كف انحوت للهدى اعجلات في يومي تنصيب الامين اغشيت الابصار من نورها فن عمى تف اذا تعنت هجين تهدني يفنقيه تمسح الهامات وتول قلب كثير كف من يملك اسار الدعاه حتى الجما تصفرتها من من غزي لهف نفسي هل سيمضي وقلوب تعتصر لهف نفسي بعده الإسلام ممن ينتصر حين علت روح عليهم بعده من يأتمر من يواري لفتا إيتام كيما تستاقر من يواسيهم من يسنيه وابوهم يحتضر من ترايك فعو عنا مذلاهم ما تنمي حد وخبايا الدهر مما يبطنوه للحاسد من له يوم ما يدوس ثم في كاس اللبن بعد أن يمضي علي نحو جنات عادة كيف نلقاه بين أعداه لابسا ثوبا كفا يا رسول الكوب بات النوراء في دانا خذ منا نيدا يا سيدنا وحمانا يا نجال الحق يخذه منا فترانا في ظلم يجتث بالقوة عمق ولا ناقدتونا والحمة باتت تجتاح سمانا إن قادت أمتنا في ركب عدانا كم نمنا في آهات الجهل على بلوانا كم ذقنا من حسنة الإجرام ألوانا رحمك يا راديم الخلق لا تنسانا رحماك يا ياره في هلا لبيت ندعنا هلا عين جنتا فرج القايم يا مولانا ادركنا واستجب يا رب من دعانا جبرائيل صوت العاتي قد أعلن قرع الأنات بعظيم الصيحات طعنتنا بمدى الآخات قلبت كل المستويات ساقت للويلات نزفت أركان الصلوات وتهاوت أزكى الآيات كالشلال العاتي جبرائيل صوت العاتي قد أعلن قرع الأنهات بعظيم الصيحات آه حيدار صوت الحق المهدور آه حيدار صوت الحق المهدور يا بتار الإسلام يا كهفا للأيتام يا بتاء الإسلام يا كهفا للأيتام آر حيدار صوت الحق المهدود آر حيدار صوت الحق المهدود سينغ لين البلاء بعد ما امضي لي مولا يا الشفي ي طاعني يقتيذ فها قد اوجعات كبد المسموم في عالم فظيع يتا لو عيتا باثقمان بعد ما يجراو من سم النقي سكت رينا الطف والحال الكئيب يتا ها في غير الرضي عطيش سفك وايتام تنتضي مرض سبي وذل للرغد تترى ما فوقك دون هوات بعد ما يذبحو شأن الرفيع تطحن الخيل ظله أم منهجاه ستنعلينا من الروس الظليل وأكف قصيلك أن رزقها وأب الفاضي على كرب صريل يا أبا الأفضل لطفا ببنات المصطفى درعهم انت وقاهم حصنهم والشرف حفا اذا من شيء حات من تلف واذا من حصن في بلادين وصفه يفرحوا شيفوا يدهس العور حقوق والراعي يا ابل افوال احكي بها ما نزل انس نطف و ار والله منها نزلت احميها بالرسي والذ وعين سهيلك وكفي عن البغي واسكت يا ايدام مثيره جدث تنعض ما حرق في ريما قد علق قد فاضت اروقه التاريخ بحبر كاذب والنقاد اقلى نحو الغي السالب فاحاطتنا الغامم من كل جالب فلو سعنا عصم من تخطر اللذغت عقاري وحوتنا احق حموده غير يسو شر مخاله هو ازعن وعيه لنا اسفا لا نلقى غير جزيح في الملحمة يحارب هو ينادي مال على الآهات دائم ستذوقين استوطى القاسي يا زينب من خوم الكاسي ويعيث بالرأسي يا زينب هذه أمفاسي تتوالى دون الإحقاسي لا تدعى بالياسي فوداء يا خير الناسي هذه جنات الفردوسي وجموع الأقداسي حيدار صوت الحق المهدور آه حيدار صوت الحق المهدور يا بتار الإسلام يا كهفل الأيتام يا بتار الإسلام يا كهفل الأيتام آمين حيدان صوت الحق المهدور آمين حيدان